He <todic> فَكَانَ فِي ثَانِي بَأَصْلِ بَنَتْ وَأَمْصِي بَنَتْ وَمَا قَدَّمَتْ Ula! وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِبْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ طال طالوا كان طال فر kon